كرب الخيل لعد باب المخيم والسرج مائل ومنا يقطر الدم كرب الخيل لعد باب المخيم والسرج مائل ومنا يقطر الدم وانا مو يا حسين وانا بالسيوف مقطع برجوع على الصواوي بدون خيا على يدير العين صواب زلزل الخان برجوع على الصواوي بدون خيا على يدير العين صواب وللحرم وصل حنيننا بس اوفم عد ما بالمخيا يا جمعايل ومن لا يقطر الدم حسين ابو يحيى حسين سكنه طلعت من وصلها صهيل و تقول لا جا وان ابن حامد سكنه طلعت من وصل لها سهيله تقول لا جاي بن حامد الخيله جاتنا وحدك بدوننا بالسيوف يوفن غطى عينا بالخله باب المخي تصاح وفرت من خدرها كعبه الاحزان مدهوشه بمرهاوه سمعت الصاحه وفرت من خدرها من كعبه الاحزان مدهوشه بمرهاوه شافت مخضبه بجنا بس يوفن قرب الخير والسرج ما يلو مني يقطعينا وأنا أبو يا حسين ودايا والسيوف مقطعينا نادت يا ذا الجناح بدمع ساجم يا خبر ميشوم جبت للفواطم نادت يا ذا الجناح بدمع ساجم يا خبر ماشوم جبت للفواطين عن أبو اليمة ولينا بالسيوف مقطعين يا ربما يبنى عدماء بالمخير والسرج ما يلومنا يقطر لا جاوبني ترى قلبي تفطط ان شاء الله سالم ابو سكانه يا منكد يا بالله جاوبني ترى قلبي تفطط ان شاء الله سالم ابو سكانه يا منكد اليوم وليش مارد العرينا بالسيوف انقطع گل ہؤ من آب خود دوں دیںت جا رہا ہل مل آب چالی علي بل مارا گیا ہؤ دم آب خدو قالولي يا علي ظلم بالمعاره وبالعجل قوم ادري كينا بس يوفم المثلث عن ظهر الولي ماي مزق عن ظهر الولي ماي مزق الفادى وتوسد حر <تصفيق> Bye.